ما حصل من الشقاء والماء وما أشبه ذلك رحيمًا أيده رحمة واسعة في هذه الآية الكريمة فوائد كثيرة منها أن الله سبحانه وتعالى نفى الحرج عن الإنسان حتى في معاملة الغير بقوله ولن تستطيعوا وأن تأبل وهذا خبر عن أمر فقري يستلزم رفع الجناح لأن القاعدة الشرية أن ما لا استطاع عبد عبدالعوض ما لا استطاع لا يزن به العلم طيب ومنها علم الله سبحانه وتعالى بأحوال العباد ونفسياته بقوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بالنساء وهذا أمره معلوم بالضرورة أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء حتى ما يوسوس سبيل الإنسان في نفسه ومنها من الفوائد أن الإنسان يجب عليه العدل فيما يستطيع العدل فيما يستطيع <تصفيق> لأن الله نفى الاستقاعه لرفع الحرج شبيه فيها، وومفهوم أنه إذا استطاع الإنسان فإنه يجب أن يعجل. وقد سبق ما يعجل به بين النساء وأنه يجب العدل بينهما في كل شيء. فنال النساء في كل شيء. في كل شيء نقدر عليه. أما المحاربة وما يشوانها فهذا صعب. أمر صعب. هذا أمر صعب. فلا أكلفه الإنسان ومن فائد هذه الآية الكريمة أن, أن الإنسان لا ينظر أن يكلف نفسه ما لا يستطيع واشق عليه لقوله ولو حرصتم فكأنه قال لا تكلفه نفسه بشيء لا تستطيعين ومن فائد هذه الآية الكريمة تحريم المي لكله <اللي> من نصف العادل بين الزوجات تعالى فلا تمينوا كل المي ومن فوائد هذا هذه الآية الكريمة أنه ينبل الإنسان في خطابه أن يستعمل كل ما يكون فيه التنفيذ فيما من ينفع منه أو التضيف لما في يرغب فيه لأن هذا من أسلوب الحكمة لقوله جذوها كالمعلاقة ومنه من فوائد هذه الآية الاستعطاف الاستعطاف في المقام الذي ينبغي فيه العطف لأنه إذا تصور الإنسان أن هذه الزوجة التي مال عنها كالمعلاقة بين السماء والأرض فإن هذا يجب العطف عليها والراحة بها ورحمةها ومن فائدة كلمة أن الصلح والتقوى سبب للمغفرة، لقوله تعالى وَإِنْ تُصْلِحُ وَتَتْتَقُوا فَإِنَّ الله كَامَ عَرْفُورًا رَحِيمًا وهو كذلك يعني وهو كذلك أن وجهه راه لأن الإصلاح خير والحسنات يجددنا السيئات ولأن الإصلاح خير والحسنات يجددنا الرحمة ومن فائدة هذه الآية الكريمة إستاذ اثنين من أسماء الله عز وجل وهما الغفور الرحيم فبالمعفورة يزول المكفور وبالرحمة يحصل المطلوب ولهذا يقرن الله تعالى بين الغفور الرحيم في لواضع كثيرة بأن بالمعفورة إيش يزول المكفور وبالرحمة يحصل المطلوب كيف ذلك؟ المغفرة مغفرة الجنوب وإزالة أثاره الرحمة حصول المطلوب والمحبوب ولهذا سمى الله الجنة سمناها رحمة فقال فقال لها أنت رحمتي أرحم بك من أشاء وهل المغفرة صفة حقية أو عبارة عن رفع المؤاخذة والعقوبة الجواب صفة حقيقية تقتضي رفع المؤاخذة والعقوبة وكذلك يقال بالرحمة هل هي صفة حقيقية يتصد الله بها أو هي عبارة عن الإحسان والإنعام وجلب المصالح الجواب الأول هذا ما عليه السلف الصالح وعنة هذه الأمة من بعدها وأما من قال إن الله لن وصف المغفرة ولا الرحمة فقد غل بل غلالا مذهبا وهجته أقليّة وهمية حقيقا من أقليّة ينقم المغفرة تقتدى فعلا والفعل من صفّة أو من سمات المحتفيّ لأنه بزعمه لا يقوم الحدث إلا بإحدى وبزعمه أن الرحمة لا تبقى بالله لأن فيها رقة منفعال للمفتوب وهذا لا يبقى بالله عز وجل ومعلوم أن هذا قياس في مقابلة النص وأنه يشئه تماما قياس إبليس حين خاطب الله عز وجل وأمره بسجود قال أنا خير منه وخلقت الامنا وخلقته من قيد يعني فأنا خير منه كيف أسجد وهو, وهو دوني فمن حكم العقل في المقابلة النص فإنه يشبه إبليس تماما وفعله من وحي إبليس نحن نقول الرحمة التي هي الرقة والانفعال للرفق بالمفهوم إن ما هي رقة إن ما هي رحمة من رحمة الأبد أما رحمة الله فإنها تابعة لله لا نستطيع أن نقيدها وأما قوله من العقل يدل عليها فنقول هذا خطأ العقل يدل عليها فما بكم من نعمة فمن الله هذه نعم كلها من آثار من آثار الرحمة لولا الرحمة ما لولا رحمة الله ما أنعم على عباده بشيء والعجيب أنهم يستدلون على ثبوت الإرادة بأمر لا يفهمه بعض بعد الطلبة فضن العالم عن العالم وينكروا إثبات رحمة بالعقل مع علم العامة تفهم العامة لو سألت أي عامة المطر نزل وأروى الأرض وأنبت الأرض وشكل عليه يجب على الله نعم؟ لكن إرادة يقول إن تخصيص المخلوقات بما تخصص به دنيا على الإرادة يعني يكون إنسان إنسانا وكون البيض بعيرا والشمس شمسا ومماشق شمس ذلك يدل على الإرادة وإلا لما حصل تمييزا بين صلعا لولا لإرادة ما حصل تمييزا على خلاق نقول هذه الجلالة نوضقكم عليه لكن هي جلالة صفية أخفى من جلالة الرحمة على من جلالة النعم على الرحمة لكن من لمجعل الله له نورا أما له من نور ثم قال الله تبارك وتعالى وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يَغْنِي لَّهُ كُلًّا مِنْ سَعْتِهِ إِنْ يَتَفَرَّقَا الضمير عود على من؟ على الزوجين على زوجة التي خافت من بعدها نشودا وعراضا وعلى الزوجة التي تركها زوجها كالملقة ومن المعلوم أنه لن يعرض عنها إلا لكرهه لها ولن يجعلها ملقة إلا لكرهه لها وحينئذ يحصل تفرق إذا تفرقا فإن الله سبحانه وتعالى يسر لكل واحد منهما ما يحصل به الغنى لسعة الله لغنى الله كلا نساء. بمعنى قال بعضهم يغني الزوج بزوجة صالحة يسعد بها. ويعني ويغني, ويغنى الزوج نعم يغني الزوج بزوجة صالحة يسعد بها ويغني الزوجة بزوج صالح تسعد بها. يعني ان الزوج يجد امرأة يجد امرأة والزوجة تجد زوجا. وقال بعضهم يغني له كذل سعات سواء. بإبدال الزوج الأول أو بالسلوان والنسيان وأن يكون الأمر كأن لم يكن ولكن هذا القول ضعيف لأن السلوان وعدم ذكر أحدهم الآخر ليس إغناء عنه. الإغناء أن يوجد ما يستغني به الأنسان وهذا لا يكون إلا إيه؟ إلا لزوج، لزوج للزوجة وزوجة للزوج، وهذا وعد من الله عز وجل وعد من القادر الذي يقدر على أن يبعث للمرأة زوجا تسعد به أو لعبد زوجة يسعد بها، وهو وهو وعد الحق وصدق لأن الواعد به منه الله الذي لا يخلف المعاد على كل شيء قدير. لكن أحيانا يتخلف هذا لشك الإنسان وعدم ثقته وإيمانه فيحصل موانا فيحصل هذا الموانا ولا يتحقق موانا وكان الله واسعا حكيما كان الله واسعا حكيما واسعا أي ذو ساعة عظيمة في جميع السفاد واسعا في علم ربنا واسع كل شيء رحمته واسع في قدرته ان الله على كل شيء قدير واسع في حكمته و هذا على قرنه واسع في سمعه وبصره في كل خلقه عز وجل و في احاطته محيط بكل شيء ولله المنشأ والمغرب فأين ما فعلوا فتم وجه الله إن الله واسع حكيم المهم أنه جل وعلا واسع بمعنى الكلمة على أوسع ما يكون حكيما أو ذو حكمة وحكم هو حكمة وحكم فهو, فهو, فهو الذي له الحكم الكون والشرع وهو الذي له الحكمة الصورية أو الغائية أفهمتم هذا؟ لكن يقول الجلد لا يفهمونها. هذا الحكم لله عز وجل إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله حكم الله عز وجل كون وشرق فما قضاه في خلقه فهو كوني وما شرعه لخلقه فهو شرع هذا الضار الحكم الكوني ما قضاه الله في خلق والحكم الشرعي ما شرعه الله لخلقه عز وجل حرمت عليكم ما اتهد حكم شرع كده طيب خلق السماوات العرض حكم كون أما المثال لنفس لنسب حكم بهذه المادجة فقول الله تبارك وتعالى في سوره المنتقنه قال ذلك حكم الله يحكم بينكم هذا حكم شرعي وقال عسى حكم الجاهليه يا ابو ومن احسن ان لا يحكم وهذا حكم يا ايده الله هذا شرع فاحكم جاهليه يا ابو ومن احسن ان لا يحكم لقومي طيب وقول أخي يوسف لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي هذا كون طيب أليس الله يحكم الحاكمين كوني شرعي نعم بارك الله طيب هذا الحكمة هذه الحكمة قد تكون الشيء حكمة في صورة التي خلقها الله عليها وقد تكون حكمة في غايتنا في غايتنا وما خلق الجن جن والإنس إلا ليربدون هذه حكمة لبيان الغاية الحميدة لبيان الغاية الحميدة في خلق الإنس والجن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم هذه حكمة سورية لم يكن سوريا ممن ذسل معنى صورية يعني يكون على هذه الصورة معينة هذه الحكمة الله عز وجل ارتفاع الشمس بهذا المقدار ارتفاع الشمس بهذا المقدار تعاقب ليه والنهار على هذا الوجه كله من الحكمة الصورية يعني هم يكون على هذه الصورة هو الحكمة ولو اختلف لا لا لا الحكمة فعلى هذا نقول الصور هنا أربعة حكمة في الشعر، حكمة في القدر، حكمة في الصورة، حكمة في القائل. إذا آمنت بها يا أخي. إذا آمنت بها، علمت أن الله عز وجل لا يمكن أن يعتد شيئا ولو أعظم الشر واعظم الضرر إلا إلا الحكمة. هذه كل من اللي وقعت والتي وقعت تأتى قول أنا كل الحكمة. وإذا آمننا بذلك صبرنا وانتظرنا الفرج واحسن الفرج بإذن الله لا نقول الله ليس أننا نقدر هذا أو نتسخر أو نقول ما لا ليس في حكمة لا يجب أن نؤمن بأن ذلك الحكمة لأنه قدر الله وقدر الله لا شك أنه بحكمة كذلك في الشرق إذا أمر الله بشيء نهى عن شيء حتى وإن كنا لا نعلم حكمته يجب أن نعلم أن له إيش؟ أن له حكم لأن هذا من مقتضى اسم الحكيم خلق الله عز وجل الشياطين وصلقها على من شاء العباد وخلق الله الشر والامراض والفقر وغيره هل هذا حكمة؟ حكمة لا شيء لأنه أعلم أن الله لا يقدر شيئا إلا لحكمة فنرضى ونسلم والحقيقة أن عدم بغض القدر يعني اقطعنا في حكمة الله فائد دعوني من الإنسان في حكمة الله أنه يرضى ويسلم ويعلم أن ما شبعه الله فهو حق وأن ما قدره فهو حق وحينئذ يستسلم تماما للقضاء والقدر. من فوائد هذه العطش الكريمة الإشارة إلى التفريق بين الزوجين في حال عدم التوافق. وشذ ذلك أن الله وعد على التفرق خيرا، فقال ويتفرق يُنِّي الله كل المسائل، وهذا رحمة. أننا إذا, لن... إذا لم نجد سبيلا إلى الأسلاح بين الزوجين والوئام بينهما فإن السبيل الوحيد هو التفريق ليسعد كل منهما في, في حياته. طيب ولا نتغير على هذا من السنة جاءت المراعة ثابت من قيس بن شماس رضي الله عنه وثابت من قيس بن شماس من, من المباشرين بالجنة من المبشرين بالجنة يعني مقامه رفيع جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت المقيس لا أعيب أو قالت لا أعجب عليه في خلق ولا دين رجل مستقيم في خلق مستقيم في دين ولكني أكره الكفر في الإسلام والمراد الكفر كفر العشيق يعني بأن لا تقوم دواجبين لكرهتها له تكرؤوا كرنا عظيم. فقال لها أترددين عليه الحديقة؟ وش الحديقة؟ ما هو؟ أمهرها حديقة بستان؟ نعم، لكن الله أعلم بالساتيه رخيصاً ذلك الوقت حتى لا تحتاج النساء علينا فتقول البستان يسوى ملايين. قال أترددين عليه حديقته؟ قال اصنع رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت. يقبل الحقيقة وطلقها تطليقة فقبلها وطلقها وقد ذهب إلى هذا بعض العلماء وقال إنه إذا عارت المرأة هنا لا أستطيع البقاء مع الزوج الطلاق وإن أقيت من معه أحرقت, أحرقت نفسي قال إن القاضي جوز مزوج الطلاق إذا ربت عليه مهر وهذا القول ليس بعيداً مساوياً ليس بمعيب من صورة والله تعالى أشار في هذه الآية إلى أن التفرق أولى وأحسن لأن الهوات به خير ومن فوائد هذه الآية هال... هال... هال... الكريمة رحمة الله عز وجل بعباده أن المرأة و... و... والرجل إذا انكسرا للفراق بينهما جبرهم الله عز وجل بماذا؟ في الإغناء يغني كل من ساعة وإن هو أذهب بالآلة الكريمة سد باب اليأس على الزوجين المتفارقين ونعم سد باب اليأس من رحمة الله حيث قال من ساعته ولم يقل يغني كلا فقط قال من ساعته إشارة إلى أن فضل الله واسع وأن لا تيأس حتى لو استبعت تم الله يدينك بخير منها أو أن الله يجيها بخير من زوجها فلا تسب لأن لأن الله عظيم من أي شيء من سعةه ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى واسع عليا نعم حكيما واسع وحكيم لقوله واس وكان الله واسعا حكيما وهذه من حكمته ومن فوائدها أن هذه الساعة التي وعد الله تعالى بنغناء منها مبنية على حكم مبنية على حكم وكأن هذا والله أعلم إشارة إلى أنه لو تخلف هذا المعروض فإنه لن يتخلف إلا, إلا الحكم وأحيانا يمنع الله تعالى على الإنسان ما يحب لمصرحة عظيمة أحيانا يبتره بما يملأ قلبه غما وهمما لكن لحكم عظيم ما هي أن هذا الذي يصيب الإنسان من هم وغم وفاة محبوب كله يكفر الله يكفر الله بي عنه ونحن نعلم أن الدنيا تمشي وينسى الإنسان ما حصل له لكن يجد أجره وفائدته عند الله عز وجل يجد أجره وفائدته عند الله عز وجل ولهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه الحمى في كفر الذنوب. قال له أحد الصحابة ونسيت منه: يا رسول الله، ولكن إذا ابتديت بالحمّة يعني لا كنع من الصلاة مع جماعة ولا الخير، فهل يكفر راضي عني؟ قال نعم. فسأل الله عز تبارك وتعالى ابتديه بالحمّة، لكنها لا لا كنع من الصلاة ولا ولا صيام يعني ولا خير لأجل أن تكفر عنه. ولكن هذا من الاجتهاد والأولى أن تسأل الله العافع فإن العافع أوسى منها العقوبة لا لكن على كل حال إنه إذا تخلف المعوض في قوله تعالى يغلل له كل من ساعته فإن نعلم أنه تخلف إيش؟ لحكمة عظيمة قد يجد إنسان في مرار في المستقبل إما في الدنيا ومثل آخر ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الحكم لله عز وجل ويتبرع على هذا فائدة عظيمة مسلكية منهجية وهي الرضا في, في قضاء الله وشرع الله طرد لأنك تألم أن هذا عن عن حكمة حتى وإن كان فيه فوات مالك أو ولدك فأعلم أنه لحكمة وأنت إذا آمنت بهذا فسوف يصل عليك كل مسلم كل شيء يرسل عليك اذا علمت ان ما اصابك من الله وأنه وانه رفع لك حكمة عظيمة فيما يقضي نعم ويبقى إلى يوم البعث أن سامآ فيها لهذا أنا أقول حذر أقعدت ملويكم من أن يكون الخط بواسطة أجعلوا بواسطة مثلا الأعمال نعم الأعمال وعندكم دوار المجلس هذا ما شاء الله عنوان واضح كل شيء نعم دور المجلس المكتبة المكتبة الفنية الوطنية. أمام دور المجلس؟ اه إيش؟ دور المجلس عمار الجامعة. أي أو دور مصر؟ عمار الجامعة. ختارش؟ هه. أجا أجا لي أنا. جامعة الشيخ. جامعة الشيخ حمد الصالح. وش؟ يضرب يد حمد الصالح. هذا أنا هذا هذا هذا. أنا ما عندي يوم ما يسويش. أبدا تقول لهم ترى فرام يقولوا انتا شيء فالمحرق يقول شي لنا التافل أو <نصفيق> <عدل> نعم <تفضح> <تفضح> طيب ما تقول يا أخوان ألفة قول فتدرها هل يفاء استدبية والفعل بعدها مصوط أو فعل عقف والفعل بعدها مزوط <نصف> رهيم أيها الأخير الأول، قولان، نعم، ها، ترجع، أين هو ظاهر؟ الظاهر إن أخذنا مصوبة يا إلهي الله، ولا تذروها فبسبب تركتم إياها، نعم، يعني نعم، وأثلاث ميل كل ميل فبسبب ميل كل كل الميل تذروها كالمعلقة، يعني مديها لمسافة. <تصفيق> <نعم>. <تصفيق> صلى الله عليه وسلم <تصفيق> صلى الله عليه وسلم قفرنا في قوله وتعالى الأبناء بالإدارة الزرق أو السلوات أنا لا يكون في هذا الزرق أو الزرق يكون الأبناء حيث أن الله جل وعلا لن يخيضه ولم يخيضه ألا أن يكون بخير بخير المتركح بإليه نفسه من كلا الزرجين لكن الإغناء الإغنى بدل المفقود الغالب أن يكون إما يماثب هذا الغالب نعم الشيخ بارك الله في استفسار هل في الحديث حادث بن فيس من شماس أمره صلى الله عليه وسلم له لأن يقصر الحديث أو أن يعني أمر الزام أو هو مثل شفاعة لزودة مريض الجارية لا لا بريرة المعيد قالت له بريرة أتأمرني في سمع وطاع. الشيب عليه لا حجر لي في لكن هنا علم الرسول عليه الصلاة والسلام علم أنه لم تصبح الحال بينهم فأمره أمر إنزال أمر الإنسان يكون بسرعة إقبال أي نعم يكون هنا نكون نعم شيخوضا كان الزنز ذنين من نعم ولهذا السلق لا هذا سبب ليكفي لتدرد وهل تدخل المرة يعني؟ يوعد هو الآن الأولى نقول إذا كان ذنين من السلق فإذا كان لا تستطيع النظر إليه لا تستطيع لا أن نظر إليه وضع سطر فسنع كما أن الفلق أيضا عيب عظيم ولهذا قد ذائب عليه في خلق ولا دين وهذا يدل أيضاً على أن المرأة إذا عارف زوجها تخلق ودين فلا سؤال الطلاق نعم إذا كان في المرأة لا تريد زوجها أبداً ولكن الله أريد أن تسجعها يعني لو لاعزاً إينا الز... يعني هذا يقعر كثيراً يكون الأب يريد أن تبقى ابنته مع زوجها على كل حال وهي لا تريد أبداً يقول يا يا يا فصل الزوج نعم في القاضي يقص يفصل الأب نعم في القاضي نعم إيش إمرات التي حفظ عليها ولم يقصها هل يوجد العدل بيننا وبين المرأة لا لأن الله على أمر بالعزل لكن قال الله في نفس في القرآن الكريم عاشر بالمعروف والعرض أنه إذا لم عليها عليها ففصلها قصص نعم إلا كان مذكرا مزكو إن شاء الله بالله من الشيطان الرجيم ولن تستطيعون دلعنا دلعنا. دلعنا. ولله ما في وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من وإياكم أن اتقوا الله وإن تفكروا فمن لله ما بالسماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما بالسماوات وما في الأرض وكفى بالله وزيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذات قديرا من كان يريد ثواب الدنيا عند الله ثواب الدنيا والآخرة فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا أعوذ الأمن الشيطان رجيم سبق لنا أن تكلمنا على قول الله تعالى وأن تستطيع أن تعجلوا بين الإسلام ولو حرستم وبينا فوائدها فهل هذه الآية تناقض ما سبق في أول الصوره لا نقدر كيف الجمع هنا ما تقدر فاضل في الكلمه طيب نعم لا أحرج عليه في جمع بين المراتين طيب توافقون على ذلك؟ إن وأن تمسكوها فتؤوا في الانات التي قبلها وان تحسنوا فتؤوا فكان هذا من عندها جواب رحمه ذي أكثر بالآية الثانية وإن تصبح تقول يكون لوجل لوجبان تأميل إلى أحدهم عن الوقتة فيحصل بينهم الشطاق ونزاع فيحتاج أن يصف عنهم نعم أما الآية أقولك الشطاق بين وجل ومغاد نعم ويحتاج بالإحسان والمقام مقام الإحسان تمام وفي قول يتعارى وإن يتفرق يقول الله كل المساعة ما يشئ إلى يا خالق نعم. يعني فيه إشارة إلى أنه إذا لم لم ينضموا اتفاق، فايش؟ فالتفرق أو لا. نعم. لماذا أقت يعني لماذا قيل أو قال الله وجل من ساعته ولم أقل من عنده فؤاد؟ لأنهم من أشفاء ستكون عشتهما نكد فقال يغني الله كلا من ساعته ثم نبدأ درس الليلة الجديد ولله ما السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أعوثوا كتابا من قبلكم وإياكم إلى أحد ولله ما في السماوات وما في الأرض هذه تقدم لنا مراها أمثالها، وفيها أن تقديم الخبر لله نبسا سماواته في الحصر، ونوخاصل بالله عز وجل، ومن كل سماوات يشمل ما فيه من الأيام والمنافع وغير ذلك، كلهم كل الله، لا يشاركه أحد، ولهذا لا يمكن لأحد أن يفسر في شيء من هذه من السماوات الأرض إلا بإذن الله عز وجل. الإذن الكوني أو الإذن الشرع يقول ولقد وصينا الذين أوتوا كتابا من قبلكم وإيهاكم لما ذكر ما يتعلق بالربوبية وهموك الواسع العام ذكر ما يتعلق بالألوهية والعبادة وهي ايش التقوى فقال ولقد وصينا الذين أوتوا كتابا وصينا الوصية في العهد بالشيء مع التأكيد يعني ليس مجرد أن أقول يا فلان افعل كذا وكذا ليس هذا وصية بل إذا قيل وصى فمعناه أنه عهد إليه بالشيء ما التأكيد الذين أُوتوا الكتاب من قبل أُوتوا الكتاب من قبل من هم قيل اليهود والنصارى ولكن صحيح أنها عام وأن كل من أنزل الله إليه كتابا فقد وصاه بالتقوى ومن المعلوم أن كل رسول معه كتاب كما قال تعالى لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والنزام إذن فأوثوا الكتاب هنا لا تختصوا بله ونصارى بل كل من آتاه الله كتاب وصلهم الله تعالى بماذا؟ بالتقوى أن اتقوا الله أن هنا يسميها نحيون تفسيرية وعلامتها أن تأتي بعدما تضمن معنى القول دون حروف. إذا أتت أن بعد فعل تضمن معنى القول دون حروفه فأعرفها على أنها تفسيرية وإن شئت فقول ما حل محلها أي فهي تفسيرية فهنا وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ وَتِكْلَامَا وَقَرْنُكُمْ وَإِنْ يَاكُمْ أي اتقوا الله فتكون اتقوا الله كأنها تفسير لما افصاده الله سبحانه وتعالى من قبلنا وهذه الأمة ولقد وصينا الذين أعوذوا كتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله هنا لو قال قائل قال وإياكم أليس من الممكن يقال ولقد وصيناكم والذين أعوذوا كتابا من قبلكم حتى لا ينفصل الضمير بلع. لكن لما كان هؤلاء سابقين علينا كان مفترض ترتيب الزمني أن يقدموا كما أن من سبق غيره في المرتبة فإنه يقدم عليه ولو أمكن الاتصال الضمير مثل قوله تعالى يخرجون الرسول وإياكم يخرجون الرسول وإياكم كان لقائل من يقول لماذا لم يكن الكلام يخرجونكم والرسول لأنه لا فصل ما إن كان الوقت كما قال ابن مالك الألفية وفي اختيار لا يجيء المفصل إذا أتى أن يجيء المفصل فنقول نعم هو في الإن كان أن يكون هذا لكن يفوت الغاية فهنا الذين أُوتوا الكتاب ليسوا أفضل ليسوا أفضل منه ولكنهم أسبق منا زمنا وفي يخرجون خصل وأياكم تقديم الرتبة فذكر الرسول عليه الصلاة والسلام لألا يكون تابعا لغيره في وقال يخرجونكم من رسول طيب يقول الذين يطلقون إياكم أن ابتقوا الله هذا ما عصابه الله رز وجل الأولين والآخرة وتقوى الله مغط علينا أيضا كثيرا مرارا وتكرارا على لأنها اتخاذ وقاية من عذاب الله في كل أوامره واجتناب نواهيه التقوى أحيان تضاف إلى الله كما كمهور، وأحيان تضاف إلى المخلوقات مثل وتك النار التي أعدت الكافر، وأحيان تضاف إلى الزمن مثل وتك يوما ترجعون فيه إلى الله، وليست التقوى المضاف إلى غير الله كالتقوى المضاف إلى الله لأن التقوى المضاف إلى الله تقوى مع عباد، تقوى مع عباد، وتدل الله زوجها. أما اتقاء النار واتقاء اليوم الذي نوجعه في الله فهذا مثل اتقاءنا للإستبعاد والذئاب وما أشبه ذلك أي أننا خاف منها خوفا إيش طبيعيا لا خوف عبادة ولا تقوى عبادة وفي الآثار اتق شر من أحسن إليه اتق شر ليس هذا تقوى عبادة فكل تقوى تضافل غير الله فليس التقوى, والتقوى لا التقوى. إبادة والتقوى المضافل لا تقوى إبادة بمعن أنسان يتقع مخالفة الله عز وجل محبة له وتعظيم له وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض يعني وانتظروا الله إذا كفر كل الخلق فإنهم بجروا الله عز وجل لأنه غني عنه وفي الحديث القدسي أن النبي أحذر بذر مشهور أن الله تعالى قال لها عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفتر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء وأي شيء ننفس الله الطاعة تنفع من؟ صاحبها والسيئة تضر صاحبها أما الرب عز وجل فإنه لا تضره بالماصية ولكن تبع بالطاعة ولهذا قال وإن تكفوا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض فهو غني عن عنهم أجمعين وكان الله غنيا حنيدا مر علينا أيضا مرارا وتكفارا أن كان في مثل هذا التركيب تفيد الثبوت والاستمراء واتصاد الموصوب فيها يعني اتصاد اسمها في الصفة في المضابطة إليه كان الله غنيا حنيدا ولم يزا غنيا حنيدا والغني ومن عنده غنى يستغني به عن غيره والحميد بمعنى المحمود فهو غني يحمد على غناه وهل كل غني يحمد على على هل لا الغني البخيل كالفقير تماما بل ارجع من البخيل لأن الغنية الغني البخيل نعم الغني البخيل أرض أسوأ حالاً من الفقير لأن الغني البخيل يذم والفقير لا يذم لكن الغني الحميد بمعنى الذي ينفع غيره بعناه هذا هو المحمود فالله سبحانه وتعالى غني بذاته عن جميع المخلوقات ثم هو حميد بما يفعله بعباده من الخيرات والنعم ودفع النقم ذلك حميد هنا هل نجعلها بمعنى حامل او بمعنى محمود نعم بمعنىهما جميع بمعناهما جميع فإن قال الإنسان أليس هذا من استعمال المشترك في معنيين كن وأي ضرر في استعمال المشترك في معنيين إذا كان لا منافاة بينهما المشترك معناه إيش؟ اللفظ الصالح لمعنىين على وجه الحقيقة مثل عين كلمة عين تطلق على الدهر أن الدان وأم نعتام وأم نبريننا فمثل مثل, مثل نصل السيف ميزة في فالعين الذهب يسمى عيني. الماء الجاري يسمى عينا حقيقة العين الباصرة تسمى عين حقيقة هنا لو جاءت كلمة عين هل يمكن أن تحملها على معانة ثلاثة نقول لا إذا لم يمكن أن يجتمع أما إذا أمكن فنحملها هنا الحميد فعيل تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول جريح بمعنى مجهور سميع بمعنى سام طيب هل نسى من حميد هنا بمعنى محمول وبمعنى حامد الجواب نعم فإذا اعترض علينا معتبر وقال هذا من باب استعمال المشترك بما لي قلنا وأي ضرر في ذلك إذا كان المعنى لا يتنافيان إلا هو حامل هو حميد أي محمود محمود على صباته الكاملة محمود على إمعانه على أفعاله الدائرة بين العدل والإحسان هو أيضا حامد لمن لمن يستحق الحمد من عباده ولهذا يثن الله سبحانه وتعالى على من يستحقون الثناء الثناء مثل الأنبياء والرسل والأصفية وما أشبه ذلك في هذه الآية فوان من فوائدها عموم ملك الله سبحانه وتعالى لقوله ولله ملك السماوات والأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض نعم ولله ما في السماوات وما في الأرض من فوائده أيضا اختصاص الملك العام بالله سواء كان عاما لشموله للأعيان أو لشموله في الأخاذ لشموله في العيان يعني كل كل الموجودات منقل لله شموله في الأفعال أنه يفعل في هذه الموجودات ما يشاف طيب هل يثبت مثل هذا لأحد من المخلوقين لا لا يوجد أحد عنده شمول في الموجودات ولا في الأفعال والتصرفات لأن منكي أنا محصول لا تنبقوا عنه وملكك أنت محصول لا أمكو أنت ثم ملكي لما أملك هل هو ملك لجميع التصرفات أتصرف فيه كما أشاء لا ملك محدود كذا عقيل ماذا قلنا ملك محدود طيب من ثوائد الآية الكريمة أن أهمية التصرف أهمية تقوى الله عز وجل <تصفيق> لماذا؟ لأنه أصلا بها الأولين والأخير ولقد وصينا الذين أونتوا كتابا من قبلكم وإياكم علي التقو الله فإن قال قائم التقوى تكون بفعل لوامر والسناب النواحي كلنا. فما الجواب عن قوله وتعاون على البر والتقوى والبر كل ما أمر الله به هو بدر. فالجواب أن بعض الكلمات يكون لها معنى إذا انفردت ومعنى إذا اقترن بغيرها. فالتقوا إذا انفردت يشمل البر والبرد انفرد يشمل التقوى. وإذا سمع صار البر فعل الأوامر والتقوى ترك النواهي. وهنا دمن مترى يقول رائد. أهمية التقوى لأن الله أصابها الأولي والأخير، ومن أهمية ال... ومن فوائد هذه الآية أن مخالفة التقوى لا توصل الله شيئا، لقوله: "أَجِيبُوا وَإِنْ تَكْفُوا فَإِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ" ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من اسماء الله وهما الغني والحميد فيستفاد منهما إثبات صفتين من إثبات الله وهو الغنى والحمد ويستفاد من ضم أحدهما للآخر فائدة الانضمام لأن الغنى وحده كمال والحمد وحده كمال واجتماعهما يتولد منه كمال أعلى ثم قال عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض هذا تكرار لكنه تكرار مهم الأول بيان غناه عز وجل عن خلق وكان ربما يحمده والثاني بيان مراقبة لخلقه فالجملة بالآت الأخيرة تتضمن التحديد من المخالفة والأولى تتضمن الأمر في المعارفة. قالوا الله من السماوات الأبر وكفى بالله وكيلا الوكيل هو المراقب المتصرف ولهذا يكون وكيل الإنسان متصرفا بما وقل فيه مراقبا له ففي هذه الآية من عموم المكلامات الأولى وفي هذه الآية تمال مراقبة الله عز وجل لعباده يقوله وكفى بالله وكيلا فإن قال قائل الوكيل عادة أدنى رتبة من الموكل فكيف نقول إن الله وكيل قلنا الوكيل الذي هو عادة أدنى رتبة من الموكل هو الذي يتصرف للغير بأمر الغير. قلنا لا وكيل أدنى منك مرتبة لأنه يتصرف لك بإيش؟ بأمرك فهو دونك أما الوكيل الذي بنعنا المراقب فإن مرتبةه تكون أعلى من المراقب لأنه سبحانه وتعالى يراقب جميع الحذات ويحسي عليهم أماله ففي الآية أيضا حمال مراقبة الله عز وجل وأنها فيها الكفاية عن كل مراقبة ثم قال عز وجل إن يشأ يذبكم أيها الناس ويأتد آخرين وكان الله على ذلك القديرا إن يشأ يذهب الجملة لا تخبع علينا جميعا أنها جملة شرطية وفعل الشرطي وجوابه كلاهما فعل مضارع ولهذا جاء مجلومين إن يشأ يذهبكم أيها الناس يذهبكم بمعنى يعدمكم حتى لا تقولوا في الوجود وقولوا أيها الناس هذه صدر الله ذلك هذه جملة بالنداء للتنبيه والناس هنا يشمل الكابر ومؤمن ويأتي بآخرين بآخرين يتقون الله عز وجل ويقومون بأمره وهذا كقوله تعالى وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قوم غيركم ثم لا يكونوا أَمْتَارًا وهذا تهديد من الله عز وجل أن يخالف, أن يخالف عوامره أحد وكان الله على ذلك قديرا كان الله على ذلك أي على إذهابكم والإتانب باخرين قديرا والقدرة وصف يتمكن به القادر من الفعل بلا لا بلا عكس القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بلا عكس والقوة وصف يتمكن به من الفعل بلا ضعف بلا ضعف الدليل على هذا أن القدرة ضدها العسل والقوة ضدها الضعف لقول الله تبارك وتعالى الله الذي خلق من ضعف ثم جعل من بعد رعف قوة ثم جعل من بعد قوة باخر شيء وقال تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا ولن نقول عليما قويا لأن الذي يقابل العجز هو القدره اي شيء ما يوه الناس ويا تبع اخرين وكان الله الطيب ياتي باخرين اذا عرضنا النور باخرين فكيف نوقع لأنها هل حُرِثَ من هذا الشيء من هذه الكلمة بأخرين هنا ما في شيء حُرِث شيء الزم وش التقدير لقاؤه من آخر إذا الذي حُرِث هنا الموصوف أول أول وص الموصوف اسمياه طيب ما نعرف القص ما نعلم القصور إلا رب العباد طيب هذا عليه القرض مايتحم الله وما من المنعوت والناعة عقل يجوز حذفه وفي الناعة يخف المنعوت يحتف كثيرا أن يعمل ساجهات ومثل هذا وغيره والنعف قليل نعم يقول بآخرين وكان الله على ذلك قديرا وعلى غيره وعلى غيره أيضا والتقديم هنا لا يدل على الحصر ولكنه يدل على ما ي... يعني ولكن تقديمه لتأكيد قدرته عليه وهو محل الخصومة بين المنكرين للقدرة وبين المنسبتين للقدرة فجذلك قدم المعمول الأهمية ومر علينا قريبا مثله طيب إذن في الآية فوائد منها إثبات المشيئة لله تؤخذ. إن وهل المشيئة الثابتة لله هل هي مشيئة مطلقة متردة عن الحكمة او هي مشيئة مقرونة بالحكمة الثاني كل شيء علقه الله بالمشيئة فالمراد المشيئة التي تقتضيها الحكمة الدليل قول الله سبحانه وتعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله إن الله كان عليما حكيما فدل ذلك على أن مشيئة الله مقونة بالعلم والحكم ومن فائدها بيان قدرة الله عز وجل أنه قادر على أن يذهب الناس جميعا ويأتي بآخرين وتعلمون أن نوح عليه الصلاة والسلام أن نوح هو الأب الثاني للبشرية لأن لأن الله تعالى أهلك قومه إلا من كان معه وقد قال المؤرخون إن الذين بقوا من البشرية كلهم أولاد نوح وأن أولئك نوح سام وحام ويافت هؤلاء الثلاثة تفرع منهم بنو آدم بعد أن أخرج الله أهل الأرض فهنا أذهب الله أهل الأرض وأتى بآخرين وعمرت الأرض بساكنيها إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وعلى فكان خاتم الأنبياء ومن فوائد هذه العيوة الكريمة إثباتوا قدرة الله على كل شيء كل شيء فالله تعالى قاتم عليه طيب هل هو قادر عز وجل على إعدام الموجود لأنه شيء على إيجاب المعدون لأنه شيء كل شيء فالله قادر عليه هل هو قادر على أن ينزل إلى السماء الدنيا حين أبقى الظلثة للآخر نعم قادر قادر على أن يأتي الفصل عباد قادر قادر على أن يتكلم هو قادر كل شيء فالله الله قادر على. قال بعض العلم ولكن القدرة تتعلق بالشيء الممكن أما الشيء المستحيل فلا تتعلق به القدرة وأشكل على هذا وأشكل هذا على بعض الناس وقال إن الله على كل شيء قدير وأجاب عن الشيخ السامرء رحمه الله بأن المستحيل ليس بشيء المستحيل ليس بشيء لأنه لا يوجد ولا يوجد ليس بشيء حتى يقال إنه خرج من عموم الآية وإذا لم يكن مش... وإذا كان ليس بشيء فإنه لا يصل في العموم حتى نقول إن هذا خطأ ولهذا قال السقري في عقيدة بقدرة تعلقت بممكن بقدرة تعلقت بممكن طيب أهل إنه الله يتعلق بالمستحيل أو لا؟ إينه يتعلق بالمستحيل؟ قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. وهذا مستحيل أن يكون فيهما آلهة إلا الله. ومع ذلك علم الله تعالى بنتيجته لو كان لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. وهذا شيء مستحيل. فلو قال قائد هل يقدر الله على أن يخلق مثل نفسه قلنا هذا مستحيل مستحيل أن يخلق مثل نفسه ليش لأنه جل وعلا لا مثله كما أخبر عن يصل وإذا كان لا مثله فإنه يستحيل أن يكون كذلك لأن الله تعالى خبره صادق لا يخلق ولا يتقيد طيب يعبر بعض الناس إن الله على ما يشاء قديس إن الله على ما يشاء قديس فهل هذا التعبير صحيح نعم غير صحيح لأنه يقيد القدرة بما شاءه الله طيب وما لم يشاء هو قادر عليه ومفهوم هذا الكلام أنه ليس بقادر ليس بقادر فعلى هذا نقول هذه الكلمة أولا لم ترد لا في القرآن ولا في السنة إن الله على ما شاء قدير و... و... و... وثانيا أنها توهم معنا فاسدا ورد ترد عبد الولماء على هذا قال إنها توهم مذهب المعتزلة الذين أنكروا تعلق من الله بفعل العبد وقالوا أن العبد يفعل باختياره ب... ولا تعلق المشاهد الله به فيكون عز وجل غير قادر على فعل عباده بناء على ذلك لأنه لا يشاءه وعلى كل حال فنتقيد بما جاء في قرانه السبب وإن الله على كل شيء قدير وإذا كان الإنسان يعني لا يستطيع أن يدرك معنى مستحيل أو غير مستحيل هل يقول إن الله على كل شيء قدير ويسكت ويسكت لكن أنا بيناركم لأن الذين أمامنا كلهم من نعم من طلبة إن شاء الله وسيفمون لكن العامي قد لا نقول له هذا كلام قد لا نقول القتة متعلقة بالممكن لأن غير الممكن وهو المستحيل ليس بالشيء لأنه لا يتهم لا يتهم أبدا و... ويذكر أن الشيطان أبا الشياطين الذي يجعل له كرسية على البحر و... ويبث تنودا وسريع في ذا الفلق قال له... قالت له ذوهية لما تغتموا لما تفرحوا بموت العالم أكثر مما تفرح بموت العباء كان لأن العالم نرشد الناس ويهديهم ويذلهم ولا أتمكن من أولادهم. لكن العابد استطيع يعني تمطل على الأمور قالوا كيف ذلك قال أنا أختبعهم لكم فأرسل من جنود من يقول للعابد هل يستطيع الله أن يجعل السماوات والأرض في جوف بيرة؟ في جوف بيرة البيرة مفهومة والسماوات والأرض كذا فكر على هذا عابد عبد الله ليلة ونهارا فكر فقال ما يستطيع ما يستطيع رجع المندوب كان قال إنه يقول لا استطيع أشوف الآن كفر له كفر هو ما أدري فأرسله إلى عائل العالم وقال لو هل يستطيع الله زوج أن يجعل السماء تأرض بيضة قال نعم استطيع إن مأمه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيك لو قال السماء تكون في جو البيضة كانت إما أن تكبر البيضة ولا تصغل السماوات الآخر نعم فأصل رجع إلى شيطانه وقال للكلمات قال انظر هذا تخلص وذاك مسكين تكبر هذه ذلك قصة مرت حاليا في بعض الكتب قديما لكني أقول إن الله على كل شيء قدير العام يقول له إن الله على كل شيء قدير ولا تقل أقد تعلقت بالممكن ولا بالمستقيل ولا بالجائز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 يعده من ثوائدها يعني يعني يعدر يعدر وشون يعدر من آية يعدر يعني يؤخذها من ثلاثة من آية فصل الله تباره وتعالى من الأولين والأسيرين لا بس يعني يترجمها بالمعنى يعني لا بس والص والصلى الله. آه بيتقول الله ت تغيرنا لأن بيتقول الله أنا حدث أن... أن الآن حولت إلى مصدر ما فيها أن وأتيت بالباء أيضا لأن دخول الباء لأن يحوله إلى إلى مصدر هنا. لكن الآية ما فيها أن فيه. لا ما فيها قص ما فيها ألباء ما فيها ألباء لا ما فيها ألباء ما, فيه ما يصح هذا لابد تعرفها أنها مخب أنها تفسيرية مثل أحيانا إليه أنا سأقول نعم نعم هنا هذا ما في أسكار يقول كيف نجيب عن قوله تعالى وهو على جمعهم إذا شاء قدير فيقال المشيئ هنا معلق بالجمع يعني إذا شاء جمعهم فإنه لا يمتنع علم فالمشيئ هنا شرط في الجمع وليس الشرط بالقدرة صوت على ذات القدير نعم نقول لنا يا بعض المصري أن كذيما معمول على العامل نعم. قد في نعم. هذه مناسبة رفيعة. ولنذكر ذكرنا أن أن أنه يقدم لا للحصر. إنه ما تعلق هذا على على على هذا وغيره. <تصفيق> لا هذا هذا مناسبة رفيعة. صحيح أن المناسبة رفيعة تاسع. لكن ذكرنا لكم مناسبة معنوية وهي الاهتمام بهذا الشيء الذي أمكن أو الذي يكون بصدر الإنكار. وَلِمَنْ خَافُ مَقَامَ رَبُّهُ جَنَّةً وَقَالْ مَقْسُولَ جنة واحدة والمقصود هنا وَلَسَوَ الْقُرْسِلَةً هذا قام نحن أقول لكم كيف جَنَّةً وَهُ لَقُلْ فِيهِمَ هذا مسنن ولا واحد فجر هذا نعم بعد الآذان بعد الآذان عبدالواط بالله من الشيطان الرديم من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سبيعا بصيرا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَلَوْا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوْ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُمْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّمِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْهُوا أَوْ يُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِنَا تَعْمَلُونَ طَبِيرًا يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا ان الله إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا كُفْرًا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً تعوني بلا من الشيطان رزيلاً أظن ما سبق قد أخذنا ما رحمها قال الله تبارك وتعالى من كان ينذي ثواب الدنيا فعند الله يثواب الدنيا ولا وكان الله سميعا بصيرا وقبل أن نبدأ بتفسير هذه الآية الكريمه نذكر ما يسر الله عز وجل من فائد ما قبلها قال الله تعالى إن يشعر أيها الناس يبقى انت نعم اخذ شيء نعم هذا نعم نعم ااا توازن ذلك كل شيء ب الناس والامبيا بآخرين بعدين من بعد كده خطوه طيب قال الله تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا ولا الإعراء من كان يريد ثواب الدنيا هذه جملة شرطية فعل في فيها كان وجواب الشرط قوله فعند الله ثواب الدنيا والآخر واقترن الجواب بالفاء لأنه لا يصف أن يكون فعلا للشرط وكل جواب لا يصح أن يكون فعلا للشرط فإنه يتعين أن يقترن بالفاء كما قال ابن المالك رحمه الله وقرم بفاح حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجع هذا هو الضابط وقد فصلها ما يشمل هذا الظابط في سبع جمال مذكورة في قوله اسمية طلبية وبجامد وبنا وقد وبلن وبالتنفيذ وقول عند الله ثواب الدنيا والآخر جملة قبرية قدم فيها الخبر لإفادة الحصن لأن من قواعد البلاغة أن تقديم ما حق التخير يقتضي الحصر وكان راصم يعمل صدر واب الحراب يقول الله تعالى من كان يريد, يريد ثواب الدنيا أي جزاءها وزهرتها فقد فاته الخير الكثير لأنه حرم ما عند الله من ثواب الدنيا والآخرة ولهذا لم يقل من كان يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها كما جاء ذلك في عادة أخرى نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب بل جاء الجواب على خلاف ما يتوقع السامع. يعني فكأنه لم ينل شيئاً، وهذه الآية لها شواهد كثيرة. أن من أراد الدنيا فإنها فإن الدنيا والآخرة تفوت. ثم هل ينال ما أراد من الدنيا؟ الجواب لا. يقول الله تعالى: من كان يريد الآجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ثم جعلنا له جهنم. يصلها مرموما مجهورا ومن أراد الآخرة لها سعيا فأولئك كان سأوهم مشكورا ثم من أراد الآخرة هل تفده الدنيا لا ولهذا قال عز وجل ومن كان يريد حرف الآخرة نؤتيه منها ومن كان من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرف ومن كان يريد حرف الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة بالنصر فمن أراد الآخرة لم تفوتوا الدنيا ومن أراد الدنيا قد تفوتوا الدنيا والآخرة وإن تتفوت الدنيا فإنه لا يتاء إلا من لا كل ما يريد هذا هو الحاصل في الإرادات ومن أراد الدنيا والآخرة معا هل نقول إنه بين درجتين أو نقول إنه ينال ثواب الدرجة الثانية وهي إرادة الآخرة نقول هنا أي ما أغلب في من أراد الدنيا والآخرة إذا كان الأغلب الآخرة فإنه ينال ثواب الدنيا والآخرة وإذا كان أغلب الدنيا فإنه ينقص أو نعم ينقص من ثواب الآخرة بقدر ما نوى من الـ من الآخر نعم بقدر ما نوى من الآخرة فإذا كان نوى الآخرة كلها حصل الثواب كله أو بعضها يحصل له أقل وقد جاءت الأحاريث شاهدة بهذا فعن عمر المخطف إذا الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نوى فمن كان فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا نصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه ولهذا نجد الذين يريدون الدنيا أحياناً يوفقون في الدنيا ويحصل لهم مرادهم أو بعضهم وأحياناً لا يحصل لهم ويكون أشد فقراً من المسلمين وقوله عز وجل ومن كان من كان يريد ثواب الدنيا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة يعني وقد فاته ما يريد لأنه في الواقع قد يؤتى ما يريد أو بعضه ثم لو أتي فإنه لن يدوم بل سيموت أو يفكر ما, ما, ما أتي وكان الله سميعا بصيرا يعني أنه ثبت ثبوتا أزهيا وأبديا هذا الاسم بل هذان اسمان السميع والبصير وما تضمناه من صفة وهي السمع والبصر وقد مر علينا أن السمع المضافة لله تعالى عن القسم إلى قسمين، وتفرع من هذه من هذين القسمين أقسام كثيرة وأظن أننا لا نقيل ب ما سبق في هذه الآية الكريمة عدة فوائد. أولا ترتيب الثواب والجزاء على النية، لقوله من كان كانوا. وعلى هذا فيجب على الإنسان أن نصحح نيته تماما. وأن لا ينويع في عمل الآخرة إلا الـ إلا الآخرة أما عم عم عمل الدنيا ففول الدنيا ومن فائد هذه الآية الكريمه الرد على الجبرية وذلك باتباع اليراده للعبد والجبرية يقولون إن العبد ليس له إرادة وأنه مجبر على عمله فليس له إرادة وهذه الآية وغيرها عينها ترد عليه ومنها بيان خطاق عتبة الدنيا عند الله عز وجل ولهذا قال فعند الله ثواب الدنيا والآخر قال ابن القيم رحمه الله في النية لو الدنيا جناح بروضة فيه. لم يسقي منها الرب ذا الكفران لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصد الطيران. يعني لو أن الدنيا تساوي جناح باورة ما سأل الله أحد من الكفار ولا أنعم عليهم بشيء لكفرهم لكن يتمتعون بها لأنها لست عند الله بشيء سواء تمتع بها أولياؤها أو أعداؤها وهذا هو الواقع فالدنيا إذا لم تكن وسيرة للآخرة فأخير فيها حتى لو نعم في الانس... الإنسان فإن هذا النعيم جحيم ولذلك تجد أشد الناس عرارة وأسا وحزنا وقلقا هم أصحاب الدنيا والآخرنة ما عندهم من الجفاس والقصور والنعيم والسيارات وغيرها قلوبهم والله تعالى أسوأ حالا من افقر المسلمين. ولقال بعض السلف لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه دونا عليه بالسيوف. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذي يعطي الثواب والله عز وجل لا باغي إن لله ثواب الدنيا والآخرة ويتفرع على هذه القاعدة اللا نأكل فيما ذهب من ثواب الجنه والاخره إلا على من لله على رب عز وجل لانه الذي بيده الامور حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمي عبد الله بن عباس ولم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ومن فوائد هذه الايه اثبات الاخره ولم نقل إثبات الدنيا لماذا لأنه ما يحتاج لو قلنا إثبات الدنيا كان الدنيا لكن هذا من باب قال له. السماء فوقنا والأرض تحتنا وكأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء سيداه الله خير على هذه الفائدة العظيمة يعني أقول هذه الآية تدل على ما ذكرنا من إثبات الآخرة وأنها آتية لا منها وأنها هي الغاية لكل حي ولهذا يجب علينا أن نشعر بأننا نحن في هذه الدنيا مسافرون كالمسافر تماما بل بل أعجل من المسافر لأن المسافر يسير ويمكذ ينزل ينام يستريح يريح الإبل لكن, لكن الحي في الدنيا لا يستريح وسائر ليلا ونهارا قائما وقائدا ومتجعا وسائرا في كل حال فعلينا أن نشر أنفسنا بهذا لألا نتخذها وطنا ومن نعمة الله سبحانه وتعالى على الإنسان على العباد جميعا أنه لم يجعل نعيم هذه الدنيا كاملا بل ينقص لألا يتخذ الإنسان مقرا ووطنا فليعرف أنها ليست دار مقر صفوها كدر وراحتها عنا بهذا نقول إن الآخر هي الأهم ومن فوائد هذه الكلمة إثبات اسمين من اسماء الله المستني والبصير وإثبات ما يترتب عليهما من وص وهو آخر في وإثبات ما يترتب عليهما من أثر هو أنه يسمع ويبسر يعني ليس سميعا بلا سمع أو بلا بصر ولا دو ولا ذا بصر بدون أن يبصر أو ذا سمع بدون أن يسمع ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا الخطاب لمن لكل المؤمنين ونحن إن شاء الله تعالى منهم فالخطاب إلى الوجه ليلة وإلى غيرنا من كل مؤمن يا أيها الذين آمنوا واعلم أن تصدير الله تعالى الخطاب بالنداء يدل على أهميته لأن النداء يلفت سمع السامة ويتجه إلى المنادر ماذا تريد؟ يا أيها الذين آمنوا ثم علم أن تخصيص النداع بالمؤمنين يفيد أنهم هم الأهل لتوجيه مثل هذا الخطاب لأنهم مؤمنون ينفذون أمر الله إن كان أمرا ويسكن نهيه إن كان نهيا ويتعذبون بخلق إن كان خلقا فكانوا أهلا لأن نوجه الخطاب إليه وكفى شرفا بالإيمان أن يوجه الله الخطاب إلى المتصد به، يا أيها الذين آمن شرف عظيم أن يوجه رب العالمين إليك خطابا يا أيها الذين آمن ويدل أيضا تخصيص المؤمنين على أن ما ذكر من مقتضيات الإيمان وأن مخالفته تنقص الإيمان يا أيها الذين آمن كونوا قوامين بالقسط شهداء لله قوامين فعالين يعني هي هيصير مبارك ويحتمل أن تكون على سبيل النسبة أي من دول القوامة قوامين بالقسط والقسط هو العدل كما قال الله تعالى ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فالقسط هو العظيم والإقصاب يا عقيم الجور الجور ولا الظلم الجور الجو. ما دليل الإقصاب طيب القسم عن العدل، عدم أليس كذلك وأما أقصط فبمعنى أي شيء أقصط بمعنى عدل، وقصط بمعنى بمعنى جار ولهذا جاءت الأولى جاء اسم الفاعل منها على وزن مفعل إن الله يحب المتسطين وجاءت اسم فاعل من الثاني على وزن فاعل، وأما القاصطون فكانوا لجهنم حطرا. بالقص شهداء حال من من فاعل قوامين، ويحتمل أن تكون خبرا ثانيا لقوله كون، لكن إن حالا أولى شهداء لله. أي تشهدون بالقسط لله عز وجل لا يحملكم على هذا رياء ولا صنعة ولا دنيا ولا غير ذلك شهداء لله فقط كما في قوله تعالى وعقيم الشهادة لله ولو غلاء فسدوا الشهادة على النفس ممكن نعم نعم على نفسك قبل أن تشهد نفسك عليه والشهادة على النفس هي الإقرار الإقرار يعني أقول فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا هذه الشهادة على النفس هي الإقرار أو الوالدين يعني الأم والأب حتى على الأم والأب إشهر لكن تزعل الأم نعم ولو زعلت لأن رضا الله مقدم على الأذواقين، طيب أولادين والأقربين مثل الإخوان والأبناء والأجداد والأعمام والأخوان والخالات والقرابة الذين ليسوا بأقربين من باب من بعد أولي، لكن الله نص على ذلك لأن النفس قد تميل في فيهم. فلا تشهد العديد ولو على أنفسكم أو الوردين والأقربين ثم أشار سبحانه وتعالى إلى أمر مهم يحمل على الشهادة للمشهود له أو عليه فقال إن يكن من المشهود عليه أو المشهود له إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما لأن من الناس من يشهد للغني لغناء أو للفقير لفقر أو يشهد على الغني لغناء أو على الفقير بسبب من أسباب فالله أمر بأن نشهد لهؤلاء على هؤلاء ولو كان الانسان غنيا او فقيرا لان امرهما الى خالقهما عز وجل ولهذا قال فالله اولى بهما لا, لا تقول اشهد ان خطير لانه الفقير محتاج وصار بعائلة نقول ولاية الله لهم خير من شاء <تصفيق> ثم قال فالله ولا فلا تتبعوا الهو لا تتبعوا الهوى أي هوى النفس وذ و ما و ميل الإنسان إلى ما يخالف الشر هذا هو الهوى مرموم لأن يميل الإنسان إلى ما يخالف الشر يقول لا تتبعوا الهوى وقول أن تعدل ولا أنت عدل نعم لا ألين لا آه. أن تعذل لا هل ما أنا كراهته أن تعذلو أو ل أو لأجل أن تعذلو نعم طيب هو ليس أحد يعني يريد أن يكره العدل لكن لما أمر الله بال على النفس والوادين والقابين مبين أن الله تعالى هو الذي يتولى الجميع ونهى عن اتباع الهوى. قال أن تعدلوا يعني إن أرقتم العدل فلا تتبعوا الهوى. وعلى هذا فيجوز من أن نقول التقدير كراهة أن تعدلوا يعني أننا أمرناكم أو نهيناكم عن اتباع الهوى كراهة أن تعدلوه أو لأجل أن تعدلوه نعم لا مات على ولا اعتمد على هذا التقدير، أي من أجل أن تعدينه، والعدل هو الاستقامة، العدل هو الاستقامة، والمراد به في هذا الإحتمال الحكم بما جل عليه الكتاب والسنة، وينتمو أو تعرض، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، ينتلمو أي تنحرفوا في الشهادة فتزيدوا فيها أو تنقصوا منها أو تعرضوا عن الشهادة بحيث لا تعدونها فهذا الوعيد فإن الله كان بما تعملون خبيرا وماذا يكون إذا كان الله بما نعمل خبيرا الجزء. الجزء وهذا المعشد ما يكون من الوعيد لأن من علم الله تعالى خبير بعمله هذا اتجاه سرو أن يخالف أمر الله عز وجل ناخذ فوائد واللي اسلم طيب في كان نعم لا احد اذا يتكلمه اللغه العربيه كان فلان من مفياهه لأثبات كولهم كريما في ذلك نازل نعم, نعم عوام ويستمر الآن وفي قول ينفع دلو يعني يكون ننصبر للعاول والتقديل والله يستمع لهذا مزيد محجوب قبل الشيخ فسر ما لفكر فيه <تصفيق> شيئا ما لفكر فاطر في التفكير يعني يقول انك التفكير خالص الاسلام قال لك ده هو الاسلام يعني حتى لما نتكلم في الموضوع مش مصحابه اقرا ده ده مش ان ان المفسرين ينقسموا لقسمين مفسر بالنبر ومفسر بالاثر المفسر بالاثر لا بجنيه القراء الاثر مثل على رأس محمد بي جيء رحمه الله وم...